بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي للملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم وعادوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميث فاحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر هو يهون والله بَنُونَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أزواجا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ وإن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاجة. ومن تستخرجون حرية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج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 واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزغوازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لو كان ذا قربان إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وَإِنَّ الله لَنَصِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا إن أنت إلا نذير إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من بلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أن وجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودا ومن الناس in سب الله وأقام الصلاة وأفكو مما رزقناهم سرا وعلى يرجون تجارتنا لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفر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 وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور <تصفيق> الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبه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 وهم يصطرخون فينا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتام ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعض الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن لاَ يَنفَكُ عَنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولَا ولئن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا صَبُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن الامم فلما جاء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 وَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَأَوْضُرُوكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَسَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا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 balsallahu